بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على KUNNA TALLAH su fi ladzin achalow min qobl أدرن ما <تصفيق> الذي إلا الله وتفى بالله man Like can Whoa! Yeah. Uwa, العالم وكافى بالله وحنا ودق الله العظيم.